وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ فَهْوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا نذير مبين ولو يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يطلا عليهم ان في ذلك رحمه وذكره لقوم يمنون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 وَلَ ل جَل سََّجَ أَهُم العذااب وَل يَأتِيَّهُم بَوتَتَ وَهُم لا يَشعون وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُوشَاةُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن التار الآخرة لهي الحيوان لم كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطْ قف الناس من حولهم، فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، ومن أظلم مما نفترى على الله كذبا أم كذب بالحق لما جاء؟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 ا ل م في ادن الارض وهم من بعد ولهم سيعذبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ الْمُتَّقُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وأجل مسمى وإن كثير من الناس لغائ ربهم لكافرون ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاضبة الذين أساءوا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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَتَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامٌ كُمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَطِغَاءٌ كُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَطِيمُ وَجْهَكَ لِلتِّينِ حَنِيفًا فطَرَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ شَكْلٍ لَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَنِيبُوا إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يرجو الله وما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 كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للتين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرت له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر.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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَتَقَطَّعُوا أَنفُسَهُمْ وَزَادَهُمُ الْعُتُوُّ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كِسَفًا فترى الودق يخرج من خلاله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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَتَرَا النَّاسَ سِرًا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا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 يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا فَيَكُونُونَ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 فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ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 أَوَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ذُنَّ زَكَاة وَهُمْ بِالآخِرَةِ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَيُجَاهَدُكَ عَلَى أَنْ تُشْفِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَضِعْهُما فَصَاحِبْهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكمثال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض تبيه الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أطِم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأبرار. ولا تصعي الختك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واربض من صوتك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 إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نغطرهم إلى عذاب غلير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 ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمته من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطن وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ان في ذلك لآيات لكل صفار شكور واذا وشيهم مجن كالظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلم ننجهم الى البر فمن نقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَرَبُّكُم مَّخْشَم يَومَ لَّا يَنفَعُ وَالِدٌ لِّوَالِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن والده شَيْئًا إِنَّ عَدْلَ اللَّهِ حق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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبْ غَدَاءَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بسم الله الرحمن الرحيم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 بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ ملك الموت الذي الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُجْعَلُونَ وَلَمْ تَرَ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا نمط ولئن شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حط القوم مني لاملا ان نجن من الجنه والناس اجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم واذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا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 يُذِ فِيها وَطِيلٌ لَهُمْ ذُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذكر بآيات ربّه ثم أعرض عنها إن من المُجرمين مُتَّقون.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 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم فأعرض عنهم بانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتضي الله ولا تضع الكافرين والمنافضين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُنَّ مِنْهُنَّ أُمْمَاهٍ كُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَلْبُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في فيما أخطأ ثم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله وسرا الرحيم أن النبي أولاب بنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَبْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدت للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءت جُنُودٌ سَأُرْسِلُ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَهَا مَا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِذْ قَالَتْ قَائِلَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَمْ يُقَامْ لَكُمْ فَارْجِعُوا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 هي وليا ولا نصير وقد يعلم الله المعرضين منكم والقايلين لاخوانهم هل ما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا عليكم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 لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ مَا الْيَوْمَ الْآخِرَ مَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا بَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْنِيمًا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بتلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافطين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما فردت الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قميا عزيزا وأنزل الذين ظهروه من أهل الكتاب من صيامه قد ففي قلوبهم الرعب فرِيقا تقتلون وتأسرون فرِيقا فأبرثكم أرضهم مديا رهم أما لم فكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتع علينا وأسرح كنا سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله وترى الآخرة فإن الله أعطى للمحسنين منكنا أجرا عظيما